وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ثم أما بعد الإمام البخاري محمد ابن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى لا يخفى ذكره على أحد وقد رفع الله ذكره وأعلى رتبته وميزه بأن جعله صاحب أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل هذا الكتاب الذي قال أبو زيد المروزي أحد كبار فقهاء الشافعية مرة قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في النوم فقال لي يا أبا زيد إلى متى تقرأ كتاب الشافعي ولا تقرأ كتابي فقلت وما اين كتابك يا رسول الله أي كتاب هو لك فقال كتابي كتاب الجامع لمحمد بن اسماعيل البخاري يعني صحيح البخاري واسمه صحيح البخاري الجامع الصحيح المسند المختصر من سنن النبي صلى الله عليه وسلم كما سماه به صاحبه صحيح صحيح البخاري اسمه الجامع المختصر المسند فيقول أبو زيد المروزي فمن يوم اذن اعتنيت بصحيح البخاري وصار أبو زيد المروزي من رواة صحيح البخاري ممن يدور عليهم رواية هذا الكتاب في الدنيا فالبخاري صاحب أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل ولم يأتي ذلك من فراغ وإنما أتعب البخاري نفسه ولهذا على قدر رتبته وإتعابه نفسه على قدر ما ابتلي فإن البلاء يكون على قدر دين المر كما في حديث سعد بن أبي وقاص عند الترمذي في السنة في الجامع وغيره يبتلى المرء على حسب دينه فإن كان في دينه قوة بولغ له في البلاء أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فالبخاري يبتلي من أول حياته كان تلي بالعمى ثم رأت أمه الخليل إبراهيم عليه السلام في المنام فقال لها إن الله قد رد على ولدك بصرة بكثرة دعائك وبكائك فأصبحوا وقد رد الله على البخاري بصرة وإلهم البخاري حفظ الحديث وهو في العاشرة من عمره بدأ يحفظ الحديث حافظ كتب ابن المبارك وغيره وكان يرد على المحدثين في مثل هذا السن وكان أمره عجبا وكتب عنه أصحابه وهو ابن سبعة عشر عاما ولم يخرج له وجه لم تخرج له لحية بعد وكان شيوخه يهابون فهذا ابن صاعد يسميه الكبش النطاح يقول محمد بن إسماعيل الكبش النطاح يعني ما فيش حد يقدر يقف وش أي حد يقف قدام هيشيله لشدة حفظه وقوته وقد رد على الداخلي وهو ابن إحدى عشرة السنة لما طلع من الكتاب وراح يسمع الحديث كان يختلف إلى الداخلي فسمعه مرة يحدث بحديث فقال الداخلي قال فلان عن أب الزبير عن, عن إبراهيم وذكر حديثا فقال له البخاري ليس كما حدثت به غلط فقال كيف هو يا بني مال إيه؟ قال إنما هو الزبير بن عدي وليس أبا الزبير اللي هو محمد بن أسباب تدرس قال البخاري له ليس كما قلت أبا الزبير إنما الصواب الزبير بن عدي فأصلح الشيخ كتابه على كلام هذا الغلام ابن إحدى عشرة سنة فقيل للبخاري ابن كم كنت لما رددت على الداخلي قال كنت ابن إحدى عشرة سنة وصنف وهو ابن ثمان عشرة سنة صنف أقويل الصحابة وأقوالهم وآثارهم وكان شيئا عجبا وصنف التاريخ الكبير الذي كتبه عند المقام هنا صنفه نالك في الروضة عند قبر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ولم يكتب فيه ترجمة إلا استخار قبلها واغتسل وبيضها واختصره جدا وهذا الكتاب من أول ما صنف في تاريخ المحدثين بل يكاد يكون أول كتاب صنف في تاريخ المحدثين. صنف بدأ في تصنيفه ابن وهو ابن ثمان عشر سنة. وخذه شيخه إسحاق بن راهوية وعرضه على أمير بخارى ابن طاهر. وقال له أيها الأمير ألا أريك سحراً؟ قال أين؟ قال فعرضت عليه كتاب محمد بن إسماعيل. فلما نظر فيه الأمير قال ما فهمت شيئاً ما فهم حاجة؟ فكأن ابن إسحاق بن راهوية يقول له لست وحدك الذي لم يفهم منه كثيراً البخاري صنفه على طريقة عجيبة وكان يعني في كل كتبه البخاري رحمه كان في كل كتبه يعني يكتب على طريقة الإشارة ما كان يبسط العلم للطلبة التبسيط الشديد حتى يدخل فيه من ليس بأهله بل كان له منهج كبعض المحدثين هو التشديد والإلغاز فكانت عامة كتاباته الصحيح نفسه مصنف على طريقة الإلغاز والتش والإشارة لا يكاد يفهم كثير من الناس مغزى البخاري من وضع الحديث تحت هذا الباب صعب عايز واحد دماغه نظيفة يعني لكن الجماعة اللي دماغهم مش كده ما يفهموش حاجة ويبدأوا يطعنوا في البخاري على طول لقلة فهمهم وكان من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيمي وكان من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم من شخص يعيبه شيئا هو حق في ذاته لكن هذا العائب يعيب لأنه مش فهم حاجة فمش يعمل إيه؟ مضطر يعني كما قالوا من جاهل شيئا عادا فالبخاري ألف كتابه على طريقه الإشارة فكان صعبا فلما عرضه إسحاق على أمير بخارة قال مش فهم حاجة البخاري نفسه كان يقول لو, لو نشر بعض أستاذي لما فهموا كيف صنفت التاريخ لو شيخ خرجوا من قبورهم مرة ثانية بعد ما ماتوا لما فهموا كيف صنفت هذا الكتاب هو كتاب عظيم الشأن يعني عند أهل الحديث وعند من يقدر قدرة والكلام عن البخاري طويل يعني يكفي البخارية شهرة ورفعة عند الناس أن أحدا لو أخطأ في أحد خطأ وأراد أن يبين أن من أخطأ في هذا لا يسوي شيئا فإنه عندئذ يقارن بمن؟ بالبخاري يقول إحنا غلطنا في البخاري كأنه قد وقر في قلوب الخلق عاميهم قبل متعلمهم أن البخاري لا يغلط فيه ده هذه فطرة وهذا أمر نتج عن إجماع الأمة المتوارث جيلا بعد جيل فأي شخص لو غلط فأي حد وليم على ذلك يتقال إحنا غلطنا في البخاري ولا يعني كان البخاري هذا فوقاً يغلط فيه يعني نموذج للك يعني لما لأرقى ما يمكن أن يبلغه جهد بشري وهذا فيه رد, رد فطري على الجماعة الذين يطعون في البخاري ويتنقصون من قدره لكن ان هو أنه يعني يقول أي السلام والسلام وزي زي الناس وكتبوا فيه الغلط والصواب وهذا كلام من لم يعرف شيئا أصلا هذا كلام البطالين الجماعة اللي ما عندهمش لا علم ولا دين الجهلاء أتانا أن جهلا أن سهلا ذم جهلا أمورا ليس يدريهن سهلوا أمور لو دراها ما قلاها ولكن الرضا بالجهل سهل فالبخاري لرفعة أمره في هذا الشأن ابتلي وابتلي بلاء كثيرا متنوعا وطبعا يعني البلاء تعظم يعني يعظم خطرهم على حسب قدر الرجل يعني ممكن واحد لو الضرب ما يبجد بلاء لأنه واحد على الضرب واحد واحد أصلا من من سفلة الناس على طول بيتضرب وبيتشتم فلما حد يشتمه مش جديد عليه عادي واخد على كده يعني ده مش, هي مش هيوجعه لكن لو أنا شخصا من كرام الخلق مما نفوسهم أبي لا يقبل أن يرمق أن يرمقه أحد بنظر شزر ما يطيقش حد بس يبصله كده من بنص عين وجاء واحد رفع صوته عليه ممكن يعد هذا إكراه حتى العلماء يقولوا في الإكراه المسائل التي بها يصير الأمر في حيز الإكراه يعني أنت دايبه مكره يقول لك ده يختلف بحسب أخضار الخلق في واحد وضيع لو اتضرب ده مش إكراه بيتضرب كل يوم عادي ومش بقول لا وفي واحد نبيل لو اتزعع فيه بس هو ممكن يموت فيها دي فيمكن يتزعع فيه دايبه كده إكراه بالنسبة لي. فممكن يفعل الحاجات المضطر إليها التي يفعلها المضطرون يعني فبقى على قدر إفعة قدر المر يعظم بلاؤه فالواحد زي البخاري بهذا الرتبة وهذا القدر يهابه مشايخه ويعرف له الناس جميعا رتبته ويتكلمون فيه بكلام عال جدا ده لما حد يقول له بس يعني تل تل تل ده يبقى عنده مشكلة كبيرة جدا ومع هذا صبروا على ذلك وعظم لهم هذا البلاء لترتفع أقدرهم عند الله عز وجل وعند بني, وعند بني آدم فأول ما وقع للبخاري من المحن قصته مع محمد بن يحيى الذهلي محمد بن يحيى الذهلي يعني من كبار أهل العلم في زمانه وكان إمام نيسابور وحافظها وشيخها المقدم وهو أعلم الناس بحديث محمد بن شهاب الزهري قد صنف الزهريات زهريات من تصنيف الزهلي عبارة عن ما انتقاه من حديث محمد بن شهاب الزهري في فرق بن الزهري محمد بن شهاب الزهري إمام الحفاظ جامع الحديث والأثر بأمر عمر بن عبد العزيز وبين محمد بن يحيى الذهلي بالذال وليس بالذاي وباللام مكان الراء فمحمد بن يحيى الذهلي وكان أسن البخاري بل هو إمام شيخ مسلم وهو الذي تخرج به مسلم إمام مسلم بن حجاج نيسابوري من بلد محمد بن يحيى الذهلي ومحمد بن يحيى الذهلي هو الذي علمه هذا, الـ هذا, الـ هذا الفن الحديث وخرجه وكان مسلم في أول أمره وفي آخره ملازما لمحمد بن يحيى الذهلي وهو خريجه يعني في هذا الفن وهو من كبار الشيوخ. فيقول الحسن بن محمد بن جابر سمعت محمد بن يحيى الذهلي قال لنا لما ورد محمد بن إسماعيل البخاري نيسابور قال الذهلي اذهبوا إلى هذا الرجل الصالح فاسمعوا من فذهب الناس إلى محمد بن إسماعيل وأقبلوا على السماع من حتى ظهر الخلل في مجلس محمد بن يحيى الذهلي فحسده بعد ذلك وتكلم فيه محمد بن يحيى كما قلنا شيخ كبير إمام كبير فاضل يعني لما جاء البخاري نيسابور إزدهلي قال يا جماعة جاءنا رجل صالح البخاري البخاري كان من أورع الناس وأزهد الناس كان نسيجة وحدة وفريد عصره رحمة الله عليه فإزدهلي قال يا جماعة قالنا شيخ كبير اللي عايز روح يسمع له يروح يسمع له فالناس لما رحلوا البخاري وعاينوا ما بين البخاري والذهلي، وجدوا فرق، وجدوا البخاري أجل وأحفظ وأعلن، فاجتمعوا على البخاري حتى ظهر الخلل في مجلس الإش الذهلي. كان الأول مجلس مليان، بقى في ما فضية كتير قوي، وباكو بين كل طالب والتانية عشرة نص متر، فما مش نفس العدد اللي كان بيحضر أبن يجي البخاري، فلما صار الأمر كذلك وقع في نفس محمد بن يحيى الذهلي. واحد يقول يعني هو العلماء برضو بيعلوهم حاجات مندي بيتنافسوا بيحسدوا بعض هذا حظ الشيطان من قلوب بني آدم لم ينجو من هذا أبدا أحد إلا النبيون وهذه العلقة التي نزعها الله تعالى من قلب نبينا صلى الله عليه وسلم لما شق صدره استخرج منه حظ الشيطان جبريل شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم وأخرج منه علقة قال هذا حظ الشيطان فنفسه ما كانش بيحسد حد أبدا ما كانش بينافس حد في حاجة زي كده صلى الله عليه وسلم ما كانش بينظر إلى أحد في مثل هذا ما عنده حظ للشيطان وكيف يفعل ذلك وهو أكمل الخلق صلى الله عليه وسلم وليس أحد منهم إلا وهو أصغر منه ليس لم يخلق الله تعالى أحدا قط إلا وهو أصغر مقاما وأقل من النبي صلى الله عليه وسلم فهيبص المين وكلهم تحت قدمي وهو سيدهم وتاج رؤوسهم وأرفع رجل فيهم صلوات الله وسلامه عليه لا يمكن لأحد أن هو يراه مع غيره ويتعداه بنظره إلى ذلك الغير لو عاد معاه كل من في الأرض كرام الأرض ونبلاؤهم وأشرافهم والنبي فيهم صلى الله عليه وسلم فهو الذي يصطاد عين الناظر العين تقع عليه على طول لأنه أميز واحد وأجل واحد وأجمل رجل صلى الله عليه وسلم يعني هو لم, يأتي لا لم يأتيه خلل قط لا في الصورة ولا في الهيئة ولا في العقل ولا في النفس هو أكمل الناس على الإطلاق صلوات الله وسلامه عليه فهو بس وامثاله من النبيين والمرسلين عليهم صلوات الله ما لهمش في سفى موضوع الحسد والحاج لكن من بعد هذا من الفضلاء فما دون كلهم يجي عليهم هذا الأمر وقل ما ينجو من ذلك قل من ينجو من هذا تنافس في الخير يعني الأصل الذي يدعو العالم لمثل هذا التنافس أو هذا الحسد يبقى أصلا في الأول متصور هذا تنافس هو راجل متعود إنه هو يبى في الصدارة وفي ناس ده هاج في الحياة لا ترضى أن تكون رقم اثنين اللي علوه همها حالهم كما يقول أبو فراس الحمدوني ونحن أناس لا توسط عندنا لنا الصدر دون العالمين أو القبر لينما نبفوه لينما نبموتنا خلاص ما ينفعش برقم اثنين فعش برجل درجة تانية درجة أولى أو مفيش أو ما ما ما مقيش أصلا هناك وأناس هم موهم نفوسهم أبيه لا يرضون بأقل من التصدر ما يرضون بأقل من كذا فهذا هذا الصنف من الناس قليل جدا فالإمام البخاري رحمه الله تعالى لما دخل نيسابور حسده محمد بن يحيى الذهل وكما كنا نقول الحسد هنا مش إشكاله لأن هذا حضور بني آدم فهو عفوا لما يبلغهم بذلك الذي يصر, يصر بهم إلى هذا المكان التنافس ثم ينقلب الأمر دون أن يشعروا إلى شئن الحسد المذموم فيقع ما الله به عليه. وهذا إن شاء الله يغفر لهم وهذا يمحى في بحار حسناتهم فإن القوم لهم أعمال جليلة ولهم حسنات عظيمة تمحو مثل هذه الخطايا اليسيرة إن شاء الله عز وجل التي ربما دفعهم إليها حب الشريعة أو المنافسة في التقدم فيها والذب عن حياض النبي صلى الله عليه وسلم وحتى ابن عباس يقول يعني يقول خذوا علم العلماء ولا تنظروا إلى كلام بعضهم في بعض فإنهم كالتيوس في زروبها مثل التيوس في الزرائب لو اجتمع في الزريبة تيسان أو أكثر مش هيعود سكتين حيأضوها ضرب في بعض طول الليل لا يتم واحد يقول أنا اللي فيهم والباقي ما فيش خالص فكذا العلماء لارتفاعهما مهم كما قلنا وحبهم تصدر والتقدم والحياظ عن الدين وشيء من ذلك وده حظ الشيطان في قلوب بني آدم شاء الله أن يسامح الجميع فالراجل وقع له هذا فتكلم في البخاري تكلم بقى في ليه لمسألة اللفظ ايه بقى مسألة اللفظ دي آه دي دي قضية كبيرة جدا وخصة تطول وقد ضاق الوقت عن سردها فنرجعها إلى اللقاء القادم إن شاء الله عز وجل حتى ذلك الحين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم رحمة الله وبركاته